الحمد لله نحبده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شهور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما يديه الله فلا مضل له وما يضل الفلا هاديه له واشهد ان لا اله اذا الله واحده ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله سنتناول باذن الله من سلسلة الخص التفسير ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا وامكم صالح الاعمال يا رب العالمين. اولا هي سلسلة مختصرة. لسلسلة تلخيص التفاسير المختار لأخيكم سامح بن عبد الغفار السبب في عدد هذه السلسلة كانت تواجهني مشكلة كانت تواجهني, تواجهني مشكلة وأنا أقرأ الورد اليوم للأسف الشديد وأنا أقرأ الورد اليوم كانت مشكلة أنني مش عارف تدبر القرآن طبعا السبب بسيط جدا ومعروف أنني لا أفهم المعاني أو أفهم المقصود من الآيات فحاولت عدة مرات إلى أن أثمرت هذه الطريقة فهداني الله سبحانه وتعالى لهذه الطريقة بعد عشرين عاما منذ بداية التزامي فلأتها بالجزء 26 وعشرين وألزمت نفسي بصفحة كل يوم من والله المستعان رقم اثنين الحاجة الماسة والشريدة لتدبر القرآن وأنت في الصلاة وأنت في النوافل وفي قيام الليل وفي تراويح رمضان وفي التهاجد في رمضان وأيضا استحضار الآيات عند الحاجة مثلا عند التعرض لمواضيع فقهية أو حوارية أو خلافية أو عند التعرض للابتلات وأنت تصير برض في الطريق أو كنت منفردا أو مع أشخاص تخشى الفتنة فتريد أن تنشغل بالقرآن عما حولك لتنى الثواب وتنجو من الفتن. رقم ثمانية الورد اليومي طبعا مفترض قراءة جزء يومي فلك أن تتخيل إعراضنا عن الخشوع في الصلاة وترك الورد اليومي وترك النوافل وقيام الليل بسبب أننا لا نفهم القرآن ولا ندري معانيه. فللأسف كم ضيعنا من ثواب يعني الواحد قاعد حوالي عشرين سنة مرت ذكرت وللأسف الشديد المحصلة ان عدد قراءات القرآن الكريم لم تتجاوز الرقم المطلوب للأسف الشديد يعني في خلال ال عشرين سنة ديت مثلا أنا ما يعتبر أنا يعتبر بخلص القرآن بمعدل بمعدل سنة في مرة في السنة فقط فكانت وقفه بقى ساعة 2013 طب ليه وبدأت أبدأ في هذه السلسلة والحمد لله وطبعا فضل الله سبحانه وتعالى لذلك كان تفكيره في إعداد ترخيص التفسير يوني القارئ وطالب العلم عن عناء البحث عن معاني الآيات والمراد من الآيات وأسباب النزول وعجاز العلمي ومواضيع الآيات والتأثر المسلمين بالقرآن ومدى تأثير ذلك في أقوالهم وأفعالهم وقائدهم طيب النقطة الجماعة عايزين نتكلم فيها ان هذه السلسلة تشمل تفسير السعدي كاملا تفسير بكثير كثير وده يعتبر على مختصر مختصر صحيح تفسير بن بالشكل بشكل عدوي لم يكن هناك يعني فهم في الايات دي فيبل بعد كده للمؤسر ما كانش يبقى الجزائري ايضا تم ادراك التفاسيل اخرى حسب الحاجة زي القاسمي واضواء البيان وتفاسير أخرى لكن الاساس اللي هما السعد وابن كثير والميسر والجزائر ايضا حتى يعني لا نتعب طالب العلم في عنا البحث عن اسباب النزول فادراجنا بفضل الله سبحانه وتعالى الصحيح مستد من اسباب النزول للوادعين ايضا أظهرنا بفضل الله سبحانه وتعالى عجازي العلمي من المواقع المعتمدة على الإنترنت وديت زي موقع العجاز وموسوعة العجاز العلمي وموقع جامعة الإيمان والكحيل وموسوعة العجاز علم الكحيل وعجاز وموسوعة عجازي علمي وموقع الإيمان ولا أدري لما كنت مجيب من زعلنا الجار لا يعني خلاص. أيضاً هناك كتاب رائع جداً عجبني مئة كلمة قرآنية تفهم خطأ للشيخ عبد المجيد إبراهيم أيضاً تم إدراك موضوع الآيات بحس أن تبقى أنت عارف الآية من الأول رقم واحد للآية رقم عشرة بتتكلم عن إيه وهكذا ده برضه من سلسلة من الشيخ لما أعتقد إبراهيم الدويش أيضاً كتاب هكذا عاشوا مع القرآن وده برضه كتاب رائع لدكتور أسماء الرواشد وبرضه تم إدراج سورة ليتدبروا آياته فضل الله سبحانه وتعالى عندي منها الجزء الثاني والثالث والرابع والخامس فهتم إدراج كل تدبر حسب الآيات بالتدريج هنبدأ إن شاء الله من سورة الفاتحة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أمكم يا رب العالمين سورة الفاتحة يقال لها الفاتحة وأم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والشفاء والصلاة والحمد كده في سبع أسماء سمات الفاتحة أي فاتحة الكتاب خطا وبها تفتح القراءة في الصلاة أيضا يقال لها الحمد للحديث الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثالي. ايضا يقال له الشفاء كما في الحديث في الترمذي لما رقى أصحاب احد اصحاب الهيب سيد قوم من العرب لم يقروهم ولم يضيفوه كما الحديث معروف فقال فجعل رجل منا يقرأ عليه بفاتحة الكتاب فبرأ فلما اتنى بالسلم ذكرنا ذلك له قال وما يدريك انها رقية فدل ذلك على انها شفاء. ايضا يقال لها الصلاة كما قال بالصلم عن الله سبحانه وتعالى قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي مساء. يقوم العبد فيقول الحمد لله رب العالمين فيقول الله حمدني عبدي فانسان منا استشعر ان الله سبحانه وتعالى يخاطبه فعندما يخاطب بالله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يخطبه فيقوله ويقول فيقول الله اثنى علي عبدي فيقول مالك يوم الدين فيقول مجدني عبدي وهذا لي وبيني وبين عبدي اياك نعبد وإياك نستعين وآخر الصورة لعبدي ولعبدي مسال يقول إهدى المسألات المستقيم الى الضال طيب ايضا صممت السبع المثاني. لانها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة فتقرأ في كل ركعة مع كل صورة من فضائل الفاتحة في مسلم ابن عباس رضي الله عنه قال بينما جبريل قائد عندما سمع نقيضا يعني صوتا كصوت الباب إذا فتح سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته فذلك على فضل الفاتحة وطبع الخواتيم سورة البقرة أيضا حديث المسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي كداج ثلاثا يعني معناها غير تمام وطبعا حديث المعروف قسمة الصلاة بين وبين عبدي نصفين والعبدي ما اسأل طبعا جماعة مسلم والتنمذي والنسائي وابن ماجة وابي داود والبخاري طبعا اصحاب السنن كلهم اعاجم ليسوا بعرب بالمناسبة. كلهم اعاجم ليسوا بعرب. فدل ذلك ان تحتقر احدا. سبحان الله. لعد الله سبحانه وتعالى يجعل فيه نصرا للمسلمين والاسلام. اما الكلام على الاستعاذة. يمكننا عرفنا الفاتحة. هندخل على الاستعاذة. الاستعاذة صلى الله عليه معروف طبعا معناها الالتجاء الى الله سبحانه وتعالى والالتصاق بجنابه من كل ذي شر ومعناها ايضا استجير بجناب الله من الشيطان الرجيم ان يضرني في ديني او دنياي او يصدني عن فعل ما امرت به او يحسني عن على فعل ما نهيت عنه او يضره الشيطان انه بيحاول يصدك عن المأمور ويحثك على المنهي عنه. وطبعا العياذ العياذة يعني يكون لدفع الشر. اما الياس فيكون لطلب جلب الخير. طيب. في هنا يعني لفتة جميلة جدا ابن كسير رحمه الله اشار اليها. فقال قَالَ اللَّهُ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ قَالَ تَعَالَى ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ نَحْنُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وأعوذ بك ربي بذا الذي بلك منه علاوة كأنه ولي حميم وما يلقاه إلا الذين صبر وما يلقاه إلا ذحذ عظيم وإما يزغرنك من الشيطان نذم فاستعز بالله إنه هو السميع العلي ففي سط الأعراف المؤمنون في الصلاة طيب فهذه آية ثلاث ليس لهن رابعة في معناها وهو أن الله سبحانه وتعالى يأمر بتصناعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى الموادة والمصافاة أيضا يأمر باستعاذ به من العدو الشيطاني لا محاله لماذا الآن العدو الشيطاني لا يقبل مصالعة أو إحسان طبعا ولا يبتغي غيره لكن ابن آدم مشتدة عداوة بينه وبين آدم عليه السلام فالشيطان لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه كما قال تعالى يا بني آدم لا يفتن الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير وقال أيضا فيتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. من فوق الاستعاذة لما يسبقون غبان فيستعذ بالله سبحانه وتعالى. كما في الحديث عن سليمان بنصرد قال استبر جلاني عند ابن صلم ونحن عنده جلوس واحدهما يسب صاحبه نغضبا قد احمر وجهه فقال النبي صلم اني لأعلم كلمة لو قالها لا ذهب عنه ما يجد. لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل الا تسمع ما يقول ابن قال اني لست بمجنون. فالشاه في الحريسة جماعة ان للسنة لما حد يكون غضبان ما تقولش ماشي استهد بالله. استهد بالله. لا قل له قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استعز بالله. وطبعا في السنة برضه لما يكون قاعد يقف لا يكون واقف يعد وهكذا. يروح يتوضه وهكذا. طيب. فمن الطائف الاستعاذة طارت للفم مما كان تعطاه من اللغب والرفث وتطيب له وتهيئ لكتاب الله سبحانه وتعالى. ايضا استعان بالله سبحانه وتعالى واعتراف له بالقدرة والعبد بالضعف ولعجز عن مقاوة هذا العدو المبين. الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله سبحانه وتعالى الذي خلقه فهو لا يقبل مصانعة ولا يدار بالإحسان بخلاف العدو من نوع الإنسان كما دلت على ذلك آيات القرآن في ثلاث من المسان طيب أعوذ بالله من الشيطان طبعا اعوذ معناه الجأ او استجير او أعتصر. طيب الشيطان في لها معنين مشتق من شطنا اذا بعدا يعني هو بعيد بطبعه عن طباع البشر وبعيد بفسقه عن كل خير وقيل مشتق من شاطن لانه مخلوق من نار ولهذا يسمون كل ما تمرد من جني وانسي وحيوان شيطان قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوى شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف في القول غرورا اما كلمة الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم التج استجير من الشيطان يعني معناه بعد الشيطان من بعدة اي بعيد بطبعه عن كل خير او بعيد عن تباع البشر او من شاطى لانه مخلوق من ايه من نار من الشيطان الرجيم الرجيم هنا معناها معناها مرجوم يعني هي على وزن ايه فعيل رجيم على وزن فعيل فبمعنى مفعول يعني ايه رجيم بمعنى ايه مرجوم مطرود عن كل خير كما قال تعالى وقال اذا هلنا السماء ادلنا بمصابيح وجعلناه رجوما للشياطين طيب بسم الله الرحمن الرحيم البسم. بسم معناها ابتدأ بكل اسم لله سبحانه وتعالى لان رب ذا اسم نفرض مضاف فيعم جميع الاسماء الحسنى. اما الله بسم الله الله هو المألوه المعبود المستحق لافراده بالعبادة لما تصف من صفات الالوهية وهي صفات الكمال. أو أن الله معناه عالم على الله سبحانه وتعالى عالم على الرّب سبحانه وتعالى يقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات كما قال تعالى هو الله الذي فما ما بعده كل ده ايه وصف لله سبحانه وتعالى فاستطبط العلماء أن الاسم الأعظم هو الله كما قال تعالى قل الله أو الرحمن الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ايضا ولله الاسماء الحسن فادعوه بها طيب وقال, وقال صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلیم ان لله تسعة وتسعين اسماء مائة مائة الا واحدة من احصاها دخل الجن فكلمة الله هو المألوه المعبود المستحق الافراده بالعبادة لماذا لانه اتصف بصفات الالوهية اللي هي صفات ايه الكمال طيب ده كلام في منتال أهمية طيب أما كلمة الرحمن كلمة الرحمن يا جماعة معناها إيه اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به سبحانه وتعالى ولهذا قال ثم استوى على العرش الرحمن فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته. قالوا فدل على ان الرحمن اشد مبالغة في الرحمة لعمومهما في الدارين لجميع خلقه. يعني في الدنيا وفي الاخرة. اما الرجيم اما أم الرحيم فقال انما هو من جهة المؤمنين. طب ليه? قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. فخصهم باسمه الرحيم طبعا واما الرحيم برضو بالمناسبة وصف به غيره حيث قال لخارج جاءكم رسول من انفسكم اي محمد صلى الله عليه, وسلم عزيز عليه ما عندتم حريصا عليكم بالمؤمنين ايه رؤوف الرحيم طيب كما وصف غيره بذلك من اسمائه في قوله ان خرقنا الانسان من نطفة امشاج نبت فجعلناه سميعا بصيرا والحاصل ان من اسمائه سبحانه وتعالى ما يسمى به غيره ومنها ما يسمى به غيره كاسم الله والخالق والرحمن والرزاق ونحو ذلك فلي اسماء خاصة بالله هو فقط لا يبغي ان هو يسمى به ايه احد غيره سبحانه وتعالى فلهذا بدأ باسم الله ووصفه بالرحمن لانه اخص واعام واعرف من الرحيم لأن التسميع تأولا انما تكون باشرف الاسماء فلهذا ابتدأ بالاخص فالاخص طيب ممتاز جدا طبعا قد زعم بعضهم ان العرب لا تعرف الرحمن حتى رد الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله خذوا الله او الرحمن ايام ما تدعو فله الاسماء ليه له الاسماء الحسنى طيب والظهر طبعا ان انكارهم هذا كان جحود وعناد وتعنت في كفرهم. هو عارف الصح بس بيعاند. هو طبعا عدم قبول الحق باما جهل او عناد. طيب. واعلم ان من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة رقم واحد الايمان باسماء الله. واحكام الصفات فيلمنا مثلا بانه رحيم رحمن ذو الرحمة التي اتصف بها فهي متعلقة بالمرحوم فالنعم كلها آثر من آثار رحمتي وهكذا في سائل الأسماء فهو يقال في العليم إنه عليم ذو, عليم, عليم ذو علم يعلم به كل شيء قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء أما في فضل البسملة بسم الله الرحمن الرحيم في اربع احوال هنا قدامنا اول حاجه اذا تعثرت الدابة كما في حديث ابي داود عن ابي المليح عن رجل قال كنت ردي النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابة فقلت تعس الشيطان فقال لا تقل تعس الشيطان لانك اذا قلت ذلك تعاظمت حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي ولكن قل بسم الله فانك اذا قلت ذلك تحصر حتى يكون مثل الذباب فالشاهد يعني لما تتكعبل او يحصل لك تعثر او حاجه تقع منك ما تديش الشيطان لا قل بسم الله لان طبعا ده شيء غيبي احنا مش شايفينه ولكن يا سلام اخبرونا به فقال لو قلت تعس الشيطان او قعدت او تقولوا تخرب بيت الشيطان فطبعا ايه هي يعني هتعاظف في نفسه كده حتى يكون مثل البيت. ف... فمثل البيت طبعا زي ما انتم فهمين ده تشبيه. بس طبعا مش تشبيه على سبيل الايه? على سبيل التشبيه المجازي. لا هو اكيد هتعاظم حتى يصير مثل البيت. بكيفية لا يعلم الله سبحانه وتعالى. ولكن وجب علينا الايه? التسليم. اما إذا قلت تصغر إذا قلت بسم الله فإذا تصاغر يعني بيقول حتى يصير مثل الزباب فدي برضو كيفية برضو لا يعلم الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وقال من في فهذا من تأثير بركة بسم الله ولهذا تستحب في أول كل عمل نقوم وتستحب في أول الوضوء لما جاء في ابن ماجه ان امسعين لوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه طبعا النفي هنا نفي كمال لا نفي الايه؟ لا في الايه النفي الاصلي خلاص طيب ايضا تستحب عند الاكل حرص عمر بن ابن ابي سلمى قال كنت في حجر رسول صلى الله عليه وسلم وكانت اي تطير شوف الصفحه يعني بياكل طبعا انتوا طبعا اطفال دي حتة اللي تعجبته في قول الطبق ياخدها في نص الطبق في, في قدام اللي ايه اللي قدامه فما بيتفيرش معاه فانما عبد السلام بقى هنا علم عمر بن عبد ابن ابي سلامة فقال له يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك وكل مما يليك فهذا يدل جماعة على استحباب البسملة عند الايه عندك بسم الله سمي الله بسم الله طيب تستحب عند الجماع ابن عباس يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنن الشيطان وجنب الشيطان مرض غتله فخذ يبينهما ولد لم يضره وهذه ايضا من بركة بسم الله مبدئيا يا جماعة هذه الصورة في منتهى الاهميه لانها يعني طبعا نفضناها طبعا بكده انها تكرر في لانها تقرأ في كل ركعة تخيل ففي حوالي 17 فرض 17 ركعة فرض ده بخلاف النوافل فتخيل 17 مرة فالمشكلة بتاعتنا ان احنا بنقرأها بدون تدبل لان احنا حفزنهم طبعا زي ما انتم عارفين ان الواحد مننا بيبقى فيه عنده الوعي واللاوعي فالواحد من كتر ما عمال ايه ما بيحفظ حاجة او بيتعلم حاجة فبنمكن يقولها كده بكأنه و... بيطلع من لاوعي ايه فبقاش مركز فيها او مش متفاهم او فيه اخذين بالكم فعشان كده من اقول خلي بالك بقى عي ما تقرأ خاصة الفاتحة لان انت من كتر ما قلتها كنت ما قلت الفاتحة انت بتقولها بدون تدبر بدون فهم مش بتركيز عادي ممكن تاكل تشرب مش عارف ايه ممكن بتقرأ الفاتحة وانت عم في ملكوت خالص فمن اهميتها لازم لازم تقرأها و تستحضر المعاني بتاعتها كويس جدا جدا ان شاء الله فكثيرا ما يستعجل الامام او يقف المأموم عن تدبر صورة الفاتحة خاصة مع تكررها في مثل التراويح طلبوا ان ما بعدها من تلاوة القرآن ربما يتذبر القنوت مع ان الفاتحة اولى بالتدبر لأنها أعظم صورة كما قال تعالى وقرأ ياتينك سبع من المسام القرآن العظيم والفاتحة هي السبع المساني والقرآن العظيم.